بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير ثم رددناه أسفل سافلين 117. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون 118. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين